بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضارى فهداك ووجدك عائلا فأغنى فامن اليتيم فلا تقهر وامن السائل فلا تنهر وامن بنعمة ربك فحدث